بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خير المرسلين أما بعد يسر إخوانكم أن يقدموا لكم تلاوة من صلاة التراوية لسورة النساء لفضيلة الشيخ لطفل حاتم حفظه الله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 وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءٌ وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذي تَسَاءَدُونَ بِهِ وَلِأَرْحَامٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً وَأَتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبَ وَلَا تَكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى فطوبى لمن كانه كح فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدا فواحده أو ما ملكت أيمانكم ذلك الله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتس فهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوا وَبَتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغْنِكَ حَفِينَ أَنَّسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَيْ يَكْبَرُ وَمَن كَانَ غَلِيَّهُ فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ إذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا قافوا عليهم فليتقوا الله فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلا أن يصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يقل له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه بعد وصية مصيبها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 حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها وذالك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل النار يدخل النار خالدا فيها وله عذاب والتي يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفّهن لموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتينها منكم ف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 استبدل زوجا كان زوجا واتيت إحداهن نقي فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذوا له بوطان وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم وأخذن منكم قد غنيضا ولا تَنْكِثُ ما نكح اباءكم من النساء الا ما قد سلف انه كانت عشتر ومقت وساء سبيلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخ What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 فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُمْ فَأَتُوا النَّوْجُرَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ فَرِيضَةٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوِيلاً أَيَّاً كَحَرِ المُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَلَكَةِ وفياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمائكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن هجورهن بالمعروف محصنات محصنات غير مسافحات ولا متقبات أقدانت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 وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا سَكُنَ بِنَّ اللَّهُ أَنَّكَ كُنْتَ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ على اللَّهُ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا هُمْ يُؤْنَعُ عَنْهُمْ نكفر, نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وندخلكم مدخلا كَرِيمًا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 كالوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوارون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضهم وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات الله وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ, واضربوهن فَإِنْ أَطَعْ فَلَا تَبَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا من أَهْلِهَا كان علي من كبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذل القربى واليتاما والمساكين والمساكين والجار الله لا يحب من كان مختالا فورا الذي يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتون ويكتمون ما eza ji ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابرا سبيل يا والصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم ربا أو على سفر أو على سفر أو جرى أحد منكم من الغائط أولى تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وعيديكم إن الله كان عفوا وفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة, يشترون الضلالة ويريدون أن تضيلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله من الذين نادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمح وراعينا ليهم بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا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 أَنْتَ رَأِيَ الَّذِينَ هُوَ تُنْصِيبَنَّ مِنَ الْكِتَابِ مِنُّونَ بِالْجِبَةِ وَالطَّغُوتُ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَوُوا هَؤُلَاءَ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلَ هُلَاءِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيبًا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 چریک ثم جاءك يحلفون يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوخيطا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم, فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ بِظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَتَسْتَغْفِرَ اللَّهَ فَاسْتَغْفِرْ لَهُ وَاسْتَغْفِرْ لَنَا الرَّسُولَ لَوَجَدْتَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا فلا أنا عليهم أن يقتلو أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يغضون به لكان خير لهم لكان خير لهم وعشبة تثبت وإذا لآتينهم لدنا ولهديناهم صراطا مستقيما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 لا يبطل، فإن صابتكم صيبة، قال قد أنعم الله علي، قال قد أنعم الله علي إذ لم أكم معهم شهيدا، ولئن أصابكم تظلم من الله لا يقولن لا يقولنك بينكم وبينه مودتني ليتني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الناس الرجال <تصفيق> والنساء.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 والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون سكيلا اينما تكونوا يدرقون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 فَتُمِّنْ مِنْ غَيْرِ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَبِيتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا Shalom. احمد اولئك الشيطان الا قليلا. فقاتل واشد تنكلا من يشفع شفا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم فقل أودا أوكم حصرت صدورهم حصرت صدورهم أي يقاتلوكم أو يقاتلوا قوما ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون شهرين متتابعين ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانب كثيرة كذلك كنتم قبل فمن الله عليكم ضع في نفسي قالوا ألم تكن عبد الله واسعة فتغادرو فيها فأولائك مأواهم جهنم وساء مصيرا انلو معك والياخذوا حذرهم واسلحتهم والدنذير لو ترسلون عن اسلحتكم وامتعاتكم فيلينون و حذر ثم يستغفر محتمل أهتانا وإثما سیگه مَلائِكَة فَأُولَئِكَ I'm gonna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 We are نستحوذ عليكم ونملعكم من المؤمنين فالله يحكم بينهم يوم القيامة فالله يحكم بينكم يوم القيامة فالله You don't كفى بالله شهدا إن الذين كفوا وصدوا على سبيل المسيح أن يكون عبدا لله ولا المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا